موقع رياض القرآن يقدم, يقدم الحمد لله رب العظيم الرحمن الرحيم معي يوم الدين صراح المستقيمين. صراح الذين أدعمت عليهم غير المهدوط عليهم ونفضأ آلين. كلا <تصفيق> <تصفيق> الأرض كان ذكى وجاء ربك علمك صفا, صفا وجميع العيد من جهنم يوم يقول يا ربك قد دمت لحياتي فلا يرد الله أحد ولا يقبل معه أحد يا أيتها النصرة من الجنيين إلى ربي يسوع وليه فليكوني في ذاك وليكوني في